لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنُضِيعُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ أَنبَاءُ بِمَا غَيْرِ حَقٍّ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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ قُل لِّنَفْسٍ ذَا اقَاتُوا الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَنُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فوسيكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذم كفرا وان تصبر وتت تَنقُفَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ